ملَكُ لا تَنَ صَون ما تَكُ ل تَنَ صَون بَلهُُ يَمَمتَسلمونون بَلهُ يَمَكَكمون وَقُ بَلَ, هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بَعضُهُم عَ بَعضتَكَأَلون قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا صَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين, إنا كنا غاوين فإنهم يَوومَائذم في العذَِ مشتَكون فإِذ يَمَِم في العذ مشتَكون إِ كَذَكَ نَفعادُ ب مجرمِين إ كَذَكَمَحَ ب انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا ويقولون ان ل آتيها في نال شاعر مجنون ويكون انا لتالك واتي منا للشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الاليم انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون وما تجزون الا ما كنتم المخلطين إلا عباد الله المخلطين أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فوافق وهم مكرمون فوافق في جنات النعيم في جنات النعيم على تراب متقابلين على تراب متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين أيضا رذله للشاربين رذله للشاربين ما فيها غول ولا هم عنها ينزف وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم طافرات الطرف عين فانهن بيض متنون فانهن بيض متنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون حُ غَلَ بَتُهُم عَ بَعَّكَدُون قَالَ خَائِرُ مِنهُم إِن كََ ل قَرين قَالَ قَون